This, mm -hmm. This وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَسَاكِنَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا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 وَسَيُوءَا فِي الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابَا إِنَّ جَهَنَّمَ مَا كَانَتْ مِرْصَادَا لِلطَّاغِينَ مَأْوَى لَاعِبِينَ فِيهَا أَحْقَابَا لَا يَدْرِي وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحطينا You can لك اليوم الحق فما wa oh, yeah. oh.